اذناه داهه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتقشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك الى الاخره والاوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومن رعها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت اطامه الكبرى يوم يتذكر ال انسى ما سعى وبلغت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى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 இம்தும க அவும ரவுனம்யல் வசூ இல்ல